بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية في هذه الحلقة نسعد جميعا في قناة المجد الفضائية وفي الجواب الكافي بضيف هذه اللقاء بضيف هذا اللقاء والذي يعود بعد شفائه بحمد الله عز وجل ورحب جميعا وبسمكم مشاهدي قناة المجد الفضائية بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة. نفتو شيخ عبد الله. حياك الله والحمد لله السلامة. وأنا أرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مباركا وأن فيه على خدمة إخواننا وأخواتنا آه. أسعد تواصلكم من خلال أرقام التي تظهر الآن مامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية وذكر بإمكاني يقوموا الجواب الكافي من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتا. وصورة. قبل قبلنا نأخذ أسئلة الشيخ عبد الله. أنا جئتني سؤالات كثيرة تغبط على البرنامج أربع شهور. لعل السؤال المهم الذي يريدني اسمعه المشاهد كيف صحة الشيخ عبد الله الآن؟ الحمد لله أنا بخير وطيب والحمد لله رجعت أداء الأعمال كما كنت سابقا وأسأل الله تعالى يتم علي نعمه يعمل. وأشكر إخوتي الذين يعني كانوا يسألون عني ويتابعون صار صحتي. وأشكر قناة المجد الفضائية وفق الله القائمين عليها لكل خير فقد كانت من أبرز المهتمين بصحة أيام المرض وتابعت مراحل علاجي وصمأنت إخواني المسلمين الذين يحبون إخوانهم ومشايفهم بأخباري متتابعة فلهم مني جزيل الشكر للإخوة القائمين على قناة المجد وأخصه من هو على رأس الهرم الشيخ حمد الغماس ومن معه وأشكرهم شكرا كثيرا سر الله تعالى يجعل هذه القناة منبر خير وهداية وأن يجعلها وسيلة تعليم ودعوة وأن تكون من القنوات الفاعلة التي تخدم دين محمد صلى الله عليه وسلم وتخدم طموحات هذا البلد المبارك الذي يفتخر بتطبيق الشريعة ويفتخر حكامه بالتزام شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا <تصفيق> إذن أخذ المصطفى الاتصالات في هذه الحلقة مبكرا أبو رحمة من السعودية السلام عليكم حياك الله أبو رحمة يسمعك ويفي تفضل سمعت بالله لك أنا هنا في السعودية وأغندت الله الزكاة في مصر الزكاة الفطر أيوة الزكاة الفطر فنحن من الحين في مصر نطلع فلوس نطلع عمرنا هنطلعها فلوس يعني حسب احتياج الفقير يعني الفلوس ااا له طيب سؤالك م. واضح بالنسبة في سؤال أنا بالله عليك. صفضل حبيبي لا. بالنسبة في حاجة أنا بالنسبة لقرأت صورة اللي قرأت صورة اللي ليثبت هذا بالله تب. بالنسبة دي في حاجة حديث مثلا يقول لا تسبوني في آلي ما ينفعش واحد يقرأ قتيرة أو حاجة زي كده طيب تسمعني الإجابة. شكرا الله. لك الأخ توم خالد السلام عليكم. طيب أخذ من ليبيا قبل الأخ توم خالد المكالمة الخارجية متسنيم من ليبيا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله صنّل يا أختي. تسمعيني من الهاتف والدي أخذ قرضاً مصرفياً ربويا. طيب <تصفيق> تسمعيني من الهاتف لغرض مشروع أبقار طيب ولكن هذا المسر... والدي أخذ قرضاً مصرفياً ربويا طيب لغرض مشروع أبقار طيب السؤال ولكن المشروع فشل وعنه أقصاد سنوية طيب واجبة الدفع سنويا ألثين دينار لدي طيب وهو غير قادر على دفعها طيب تسريعا ماذا عن الزكاة هل يجوز لي جمع الزكاة المال طيب هل يجوز لجمع زكاة مع الأسخاص بعد إخراجها طيب سمعتك شكرا لك لا لا. محمد دي من دي الإمارات السلام عليكم أخي محمد نعم السلام عليكم هلا شيف عليك. هلا حبيبنا حياك جير عني سؤال دفع الزكاة للخادمة طيب صرف الزكاة ده للخادمة الزكاة إيه صرف الخادمة زكاة الفطر ولا الماء؟ زكاة الخادمة لكن الخادمة ما تصلي تصوم بس ما تصلّي. طيب الجاي الأفلام؟ زكاة المال ولا زكاة الفطر؟ زكاة المال، زكاة الفطر. طيب. سنين. طيب أبشر. سؤال الثاني نعم. إذا دخ إذا كنت أنا ما مصل ما صليت الأشياء طيب. دخلت والإيمان مصلّي التراويح. طيب هل الجزم إن صلي جماعة مع الناس متأخرين صلي جماعة الأشياء والإيمان مصلّي التراويح الجماعة؟ أيوة هذا سؤالي تداول أبشر إن شاء الله. السؤال صار بشكل طيب الان في الصلاة بالعين يعني يكون يصلي والعين في الجنب اليمين يسار طيب يؤثر على الصلاة او لا طيب شكرا لك محمد الله يخليك شكرا لك اخت ام السلام عليكم السلام عليكم حياك الله عليكم السلام يا اختي تفضلي لو سمحتي عندي عاده اسئله انا الدين الدورة قبل الدورة جيني انها قدمت طيب واضح كل الامور اعيد اعيد السؤال السؤال, السؤال ال... ساعتك العذر الشرعي شلون؟ جيني قبل هاي نقدم نقدم نعم وبعد اسبوع جيني دواء او بعد ثلاث ايام طيب الاسبوع هذا يجيك النقط يومياً و لا يوم وترك يوم وترك يوم وترك. طيب النقط هذه تؤثر يعني تحتاجين معها الله يكرم السامعين إلى أدوات الحفظ لا لا لا لا يعني ما يصير لصعبة نقط بصيرة لا تسمى حيضنا الحيض لغة هو السيلان الحيض لغة ولا بد من من لا. من السيلان المجر الطيب والسؤال الثاني أنا عندي أبوير بجرب كبير وحواجب تنزل على عيونه يونا يعني نعم شو فيها ماي نقولها بنقص الحواجب عشان نبرك كلها هذا حرام من نمص حواجب النمس هو النتف أما التقصير ليس وبعدين هذا أدى التمثير المؤذن ما فيه بأس لقد ناله بس قلنا هذا يتعديه ولا السؤال ملت. الثالث القنعي لي الشيخ يقوله لعل الله يهدي أعطاناك الجواب الآن الله يتبقى شكرا شكرا لك أبو مروة من العراق السلام عليكم أبو مروة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله صبر اسمعك شو يا شيخ عبد الله حياك الله يا أبا مروه حمد لله على سلامتك الله يوفقك يا أخي ويسلمنا وإياك يا شيخ عندي سؤ شو. عندي سؤال طيب هل هل أكو دعاء في شو... تصير ركوع طيب دعاء في ركوع نعم فيه سبحانك اللهم وزاق. ربنا عندك الله. اللهم اغفر لي غير الدعاء اللي هو التعظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وإذا أحببت أن تدعو أيضا تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا وارد وغير الوارد ادع بما تشاء. طيب الأخ توم محمد لازالت معنا السلام عليكم. السلام عليكم. صبر يا أختي. لو سمحت بسأل الشيخ عن حد عورة المرأة للمرأة. طيب. لو تمح سؤال ثاني تفضلي لبس البنطلون للمرأة لكن إذا كانت تبلوزة طويلة يعني ساترة لحد الركبة طي حكمها؟ في سؤال آخر لا شكرا شكرا شكرا لك شكرا لجميع الأخوة المشاهدين كان هنا احد الاخوة سأل سؤالا وصلني هنا الان يقول اشتريت قطعة عرب قبل ثلاث سنوات مع علمي انها سوف تزيد قيمتها مستقبلا بغرض تركها كتأمين لبناتي في اي وقت تقوم ببيعها واستفيد بثمنها في اي شيء يخص مستقبلهم سؤالي هل عليها زكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبدأ الاجابة المحمد <تصفيق> المحمد الزكاة إنما تجب في الأرض إذا كانت عروب تجارة جوة. بمعنى أنها تشترى للربح للنماء تجريها يبيع ويشتري لكن الإنسان يشتري الأرض يقول للحاجة نعم. أو يشتريها يقول مثلا أنا والله شاري منذ الأرض ما انصدمت سيارتي ولا قلبت ولا بغت تتزوج لدي ولا بيتزوج أنا لأن عندي شيء بيعوه وتصرر هذه ليست تجارة التجارة يا إخواني هي التي تشترى للمكسب ليس للظروف فإذا كان الإنسان شارين الأرض الآن يقول شاريها البناتي أو شاريها يعني إذا جاءوا يعني تزوجون فهذه ليست التجارة ليست تجارة هذه يشتريها لامور الزمان التجارة التاجر هو الذي يشتري أي بضاعة ليقلبها ويستفيد من الأرباح فيها سواء كانت تقريب قريب نعم. يعني حالا أو كان بطي مثل بعض الناس اللي يشترون أراضي عقارية في أطراف المدن يقول خلها تجلس عشرين سنة لأنها تطلع الماء وكهرب وبعدين أنا أبيعها هاي ذاك كهذه تجارة لأن هذا قصده نماء لكن ما أحد يقول له والله أنا شريعة البنياتي مثل صاحب السوائل إذا جلنا البنات أو يحتاجنا الله لا يحوجهم ولا شيء لن عندهم شيء أو بغيت زوج عيالي وذا ما عندي شيء أو هذا يشتريها ليس للتجارة هذا يشتريها لمصاريف الزمان نعم طيب سؤال أبو رحمة سألكم بالنسبة دفع زكاة الفطر في مصر يقول عندنا في مصر ندفع هو أجبنا من السعودية يقول أننا ندفعها مالا في مصر التوجيه في ذلك هو دفع الزكاة بالمال نقودا هذا مذهب الإمام بحنيفة وهو رأي عمر بن عبد العزيز ورأي البخاري ورأي معتبر لكن نحن نرى أنها تدفع طعام وأن هذا المذهب هو أرجح لكننا لا نعنف على إخواننا في مذاهبهم نحن نرى أن الطعام أرجح وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة الفطر من الطعام وجعلها من طعام البلد وكان الناس في المدينة من الناس من عنده مزرعة بر تعرف المسالة ما في كبيرة من اللحنين ينوعون، يعني مزرعة صغيرة جدا ومن الناس عنده الشعير ومن الناس عنده تمر ومن الناس عنده زبيب يعني عنب فكان كله يخرج حتى البادي يخرجون الأقص اللي عندهم أقط يخرجون من فهي من قوت البلد ولهذا الآن اللي عنده دخن يخرج من الدخن واللي عنده زراء يخرج من الدخن هي من القوت البلد الذي يدخر ويكنز يخرج منه الصاع بقوت بلده والصاع النبوي الآن يعني هو ما بين ثلاثة كيلو إلى كيلو ونص كيلو ونص إلى ثلاثة كيلو بحيث أن يعني جسم الأرز الآن الذي خمسة واربعين, وأربعين كيلو يعني هو يكفي من من من 15 شخص إلى 18 شخص شخص نعم طيب هو سألكم بالنسبة لسورة المسدتبة إذا قال هل ورد حديث في ذلك لا تسبوا قرابتي أو مثل ذلك لا لا ما أظن في حديث هذا الله اللي سب هو بنا لا الله يعني هذا الشخص اللي هو أبو لهب ما نبني اللي سبناه الله هو الذي سبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ينزل عليه شيء ويخشاه أبدا أن النبي أخشى الناس لله وأعظمهم تقديرا لله ولا لا لا, لا أعرف عن الحديث فيه مثل هذا الأمر لكن عاد ال الأشياء التي يعني ينبغي لنا أن نبتعد منها ولا أن يعني نجلس نبحث فيها هي بعض الآن بعض مسائل الشباب اللي هو في يعني نهاية أبوين النبي صلى الله عليه وسلم وفي هو في الجنة أو في النار وكذا من المسائل التي التي هي من خذول المسائل ولا ينبغي لنا البحث فيها ونخشى أن أن هذه يعني من سوء العدم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم أما شيء موجود في القرآن فما ما ينبغي لنا نتركه وأيضًا حتى القضايا التي هي ذكرت اللي هي مثلا إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أوه. عند العلم وعند بيان أثر العقيدة ويجب أن يبين ذلك يعني يجب يبين يبيّن بأن ما في أحدهم أحد أحد يوم القيامة نعم فإذا أنه في خاطر الصوري فلا ألساب بينهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة وهي دبعة منه وبنته يقول لا أغني عنك من الله شيء. شيء يقول صديقه لا يغني عنه ولا يغني عيض عن أبي ولا عن أمه الله. صلوات الله والسلام على هذا عنده تقرير العقيدة لكن عنده بحث التاريخ وعنده ينبغي لنا أن ما يستغل بمثل هذه الأمور. سألتكم سألتكم تسمين من ليبيا تقول والدها أخذ قرض ربوي لمشروع ربوي، لأخذ قرض ربوي لمشروع فشل في هذا المشروع. عليه الآن حساب سنوي شدة سنوي لا يستطيع تقول هل يجوز لي أن أجمع لهم الزكاة. إذا كان البنك الربوي الآن يطالبه يمكن أن عن يسجنه. نعم. والرجل الآن تعب إن شاء الله ما معادهم ماخذ الربا يعني هذا درس لفة يجمع له من الزكاة وينقذ نعم. نعم. سؤال الثاني بالنسبة لصرف الزكاة الخادمة سواء كانت زكاة المال أو زكاة الفطر. أن الفطر بالخادمة أن تأكل في البيت يعني عندنا السعوديين الخادمة ما لها قدر واحد عشان تفعل زكاة الفطر. وأما زكاة المال فتعطى الخادمة الخادمة تعطى زكاة المال لكن السائل يقول ان الخادمة هذه لا تصلّي. نعم لا تصلّي. والذي نعم. لا يصلي كافر. لا تدفع له زكاة المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة والمرأة والرجل واحد بالأحكام ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والله تعالى يقول عن أهل النار ما سلككم فيه سقر قالوا لم نك من المصلين ويقول الله تعالى فإن تأبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فالذي لا يصلي لا يعطى زكاة المسلمين طيب أخذ التشوال من العراق أحمد سلام عليكم أحمد وعليكم السلام من... سلام أه. حياك الله سمعك بالله سؤال الشيخ عندي امتحان أه. صادف في رمضان فرحت امتحان فضيت أفضل طيب وووأر أريد طلب يشترك أريد إضيعي من شان المواقف إيه. صحيح. شكرا لك أحمد عبد الله من الجزائر سلام عليكم. عبد الله. أهلا وسهلا السلام ورحمة الله. شكرا لك ذلك بارك الله يا شيخ. الله يسلمك. تفضل الله يسلمك. شيخ عندي سؤال. لدي صديق تحصل على وظيفة. نعم. نعم. تفضل. لدي صديق تحصل على وظيفة عن طريق دفع رشوة. طيب ناظرا لحالة الاجتماعية وكان منطرئنا فعل ذلك حيث قام بعيدة مسابقات وامتحانات ومع ذلك لا يتحصل على اي وظيفة او عمل بسبب التجاوزات التي حدثت في المسابقات طيب. السؤال هو يا شيخ هل اذر الذي يتقاضح الان شهريا هل هو حلال ام حرام ما ليل ان له بديل او عمل اخر يقوم به يسوء على اخر؟ شكرا شكرا الله شلو طلقتم مريض من الكويت السلام عليكم السلام عليكم السلام, عليكم. السلام ورحمة الله وحياك الله حبيث سيدة حمد السلامة للشيخ الله المطلق الله يسلمك الله يسلمك الوقت الفعلي صلاة الفجر لا سمح للسنة للسنة الفجر طيب في سؤال آخر لا يوضيك العافية شكرا لك وياك شكرا لك الأخت منيرة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا أختي الله يعطيك العافية بسأل الشيخ بس يسمعك السلام عليكم يا شيخ السلام رحمة الله برحمة الله الله يعطيك العافية يوفك ويسر رزقه إن شاء الله. يا شيخ أنا السؤال الأول عندي أنا حريصاً أصلي صراطة العشاء والتراويح في المسجد القريب من المنزل في يوم جاليلة من الليالي طلبت مني الوالدة لكون جاسة في البيت فلنبني أطلب خدمة فقمت بالشغل البيت ونسيت ما صلت التراويح في يوم جاسة القيام وصلت في شراطة ساط القيام كان الشيطان وقال لي إني أنا ما صليت في العشاء صحيح إني ما صليت في العشاء فصرحت الصلاة وصليت في العشاء وأنا يعني ماني متعمل هذا الشيء يعني ما على شيء ما دمت ناسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام شكرا. عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك لكن يا أختي يجب تركبين أن العشاء يصلى في وقتها دائما ترى أنا عارف عن كثير من بناتنا وقواتنا يأخرن العشاء دايماً يأخرنها ولذلك ينسنها يف... المفروض أن العشاء تؤدى في وقتها أو في أول وقتها عشان ما تنسى. شيخ أنا والله دايماً حرص على صلاة العشاء دايماً في وقتها يعني ما أخر. ما دمت وأنا بوطناسي الحمد لله رب تعالى رفع عن سن إزم بسبب النسيان. في سؤال ثاني. الله يذكرك لا في سؤال ثاني. أنا عندي قارب لي ااا زي ازورهم صلة بس وإذا جيتهم هم يقدموا لي أكل ففي في الأكل هم اللي يقدموا لي هم يعني المدخل دخل المال اللي المالي حقهم شوي مشكوك فيه يعني هل يعني مال حرام وكذا فاجوزني أكل منه ولا؟ يعني قلت لي يأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من عند اليهود. اسموه الشخص اللي يقول هل صحيح ان اللي ياكل الاكل حرام ما 40 يوم ما تستجاب دعوته هذا اللي يكسب الحرام هو اللي ياكل الاكل الحرام عند غيره هذا اللي يكسب حرام فهمت ولا لا اي الله يفتح اما الذي يقدم له الحرام عند غيره مو هو الاثم على المقدم على المكاسب الحرام <تصفيق> طيب يا شيخ السؤال الثالث الاخير الاخير السؤال الاخير ايوه في عندنا في المسجد يصلون جماعة النساء سيكون الصف الثاني مرة مرتب الصف الأول لا يعني واحدة ثانتين مرة يعني وكل ما جيت أحاول أتقدم يعني يعني يرفضون فصرا يعني في الصف الأول مرة يعني كل واحدة تصلي الحالة ثاني لا مرة ثاني والأخير كلها متصفة وإذا قلت لهم قالوا لا له حنا بنخلي مكان لتوارسل قدام نجاوب بس نت متصل من بره أي. نجاوب عليك بعد قليل إن شاء الله أبو عبد الله من الإمارات سلام عليكم سلام عليكم سلام حياك الله نشكره نشكركم على البرنامج. طول العمر. لكم الأخير. الله, الله يطول عمره. أخ الأخت من الحواجب إذا كانت خارج على منبث منبثها يعني زايد على شوي روج يعني. صحيح. هل يجوز تحملها؟ السؤال الثاني. هل أجهل؟ في سؤال ثاني ما بيدكم شكرا لك الأخت رفيفة من اليمن السلام عليكم. <تصفيق> أيكم؟ يا لي أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلامتك. الله, الله يسلمك يا بنتي ويحفظك. أنا سمحتي السؤال. تفضلي. زكاة زوجة أخي وأخي بال بالأملازولاي المتحدة وزكاة ذهب زوجة أخي م. إذا دفعتها لنا إحنا. ااا بالبيت البيتنا من اللي يدفع لك الزكاة أخوك لا زوجة زوجته زوجة زوجة أخي زوجة أخين طيب. يدفع الزك الز الزكاة لزوجة أخين ولا. ويتحولها لبيتنا ما في بس ما في بس زكاة ذهب زكاة ذهب زوجة أخويت تحولها من الولايات المتحدة إلى بيتكم في اليمن سواء اللي كانتن يا خوات أو لوالده ووالدته لأنها لو والدها ولا والدتها هي نعم يا دول لو شيء سؤال ثاني. طيب فضلي يا أختي فضلي أختي عملها منع الحمل دون طيب. علم زوية طيب هذا سؤالك؟ لا دون الحالة يعني زوجها بدون ممكن بدون علم زوجها فزن بالمصارف البيت ولا بكساء الأطفال ولا في عملها يعني البنة مغطقتها بس دون علم ما في بأس لأن هي مسكينة اللي بتحمل وتالد وهم مو بحامل ولا والد بعض الرجال الآن يعني متعبة وده زوجته كل سنة تالد لو سأل عن التربية ولا سأل ولا محامل ولا والد ومعذب إنها ولذلك هذه المرة إذا كانت تتعب من الحمل والولادة وعندها ولد وتبي ترضع سنتين وتبي تستقبل الحمل بعد الرضاع وتبي أنا أشوف ما في بأس لا بأس و. يعني كون الرجل اللي بيها تحملوا كل سنة هذا تعسف وظلم والرجل الآن لهو بيشارك في التربية صحيح؟ نعم وفي الليلة المسكين هتلقوم عندها زلاثة أطفال ده يصح من هنا وده يصح من هنا وده الدعمة من هنا ومين هالمسكين هذه جاب لها الضغط والسكر والبلاوي وهذا راح يتم لشنا أنا قال والله أتعبتيني ويعيالس فرح أعرف <تصفيق> بعد هذا النتيجة الثانية طيب أخذ اتصال أخت عهود. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك أنا سألت قبل وما جاوبتوني. ما كان, كان سؤالك؟ الأبوي. الله يعافيك حاط لنا رسيفر للقناة الدينية. أخذني برمجون من غير علمه يطلعون قنوات ميزينة. فهل على أبوي شيء؟ إن شاء الله تسمعيني شيء. والسؤال شكرا. الثاني. الله يعافيك شعري. إذا رفعت فوق وأنا صلي. يكون فيها شيء ولا؟ طيب. شكرا, شكرا لك. أبو مشاعري السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله استأكد الله يا شيخ محمد أهلا والحمد أهلا والحمد أهلا يا مرحبا الله يحفظك عندي سؤالين الله يتزاكر أفضى أبو مشاعري السؤال الأول ذهبنا حن عائلة هل الطائف نعم فأخذنا عمره قبل رمضان بخمسة أيام طي ثم ذهبنا إلى جدة وأردنا أن نأخذ عمره مرة أخرى في رمضان فبعضنا أحرم من في, في آخر يوم من شعبان وبهر. بعضنا احرم من جدة والبعض الاخر ذهب الى مكة فلما اعلن رمضان احرم من التنعيم فماذا عن تصرف الحالتين وكلهم اخذين عمره في قبل رمضان في نعم, نعم كل نعم اخذت عمره قبل رمضان نعم يعني هو و... يا اخي المسألة الام في تكرار العمره لأن بعض العلماء يرى ان العمره ما تكرر في اقل من شهر ورؤية بهذا اثر عن علي رضي الله عنه ويعني بعض العلماء يرى أنها أقل من شهر 15 يوم بحيث أن الشعر الذي حلق ينبت ويمكن حلقه مرة أخرى أما هذه العمراء اللي يأخذونها كل يوم يومين مثلكم الآن باقي خمس ماخذين ما وباقي يوم يعني أربعة أيام فارج بين العمرتين هذا ليس من السنة يا أخي ليس من السنة المفروض أنكم خلينا العمراء الثاني لا بعد 15 يوم بعد 12 يوم يعني يعني في فرق بين العمرتين ابو مشاري نعم لازل معنا بس ابدوني ابو مشاري سؤالك ايضا لها مغسى اخر في قضية الميقات ولا لا؟ قضية الاحرام الاحرام الاحرام الدخول في النسوط الذين, الذين دخلوا من جدة يقصد. للمده مو سوهم مغزين عمره يسير هم الان العمره الاولى اتوا بها لمكة من الطيب، <تصفيق> الثاني يطول عم راحوا جدة يشوفون يرجعون يعني هم الآن جاي المكّة، فهم يخرجون من مكّة ليعودون إليها وقد أخذوا عمره مفروض إنهم راجعين من المكّة من جدة بدون بدون يعني بعض الناس الآن يجي يأخذ عمره قبل رمضان ثلاثة أيام ويطلع الجدة ويبي يصوم في مكّة يجي بدون إحرام. نسوي عمرته هذه. فإذا أراد أن يأخذ عمره ثانية نقول له بعد وقت. لكنهم فعلوا الآن أي شيء هذا مش عليهم الآن. كلهم لم يأخذ أحد منهم من مكة. كلهم أخذوا من خارج مكة. اللي أخذ من جدة واللي خرج من مكة مرة ثانية. لذا كذلك. أي التنين راح التنين في مكة؟ أي التنين؟ يعني أنهم لم يأخذوا. ما دام أنهم خرجوا من مكة فذلك جائز. طيب. مم. سؤالك الثاني بمشاعري. الله يحفظك اللي عندي أخ زارع كذي قبل سنتين. الشفاء الله. آمين. وفي العام الأول يعني أوصاه الطبيب بعدم الصيام فلنصم وافطر. في هذا العام سمح له الطبيب بالصيام وصاموا لله الحمد الآن في صيام العام الماضي هو فطر هل الآن يعيد صيامه أم يكتفى بالتفضيل لا يعيد صيامه ماذا من الله من عليه أم أيضا هو مريض لا يعني ليس ممن يوصف بأنه لا يرجى برأه هو يرجى برأه ولذلك يعني التطعيم جزاه الله خيره وتبرع منه ولفرضه الصيام إذا شوفيه والحمد لله شوفي نحن الآن أصبح عرف معروف أن الذين يزرعون كله يجلسون سنة أو سنتين ما يصمون ثم يؤذل لهم في الصيام لا. فأخوك الآن فرض أنه يقضي لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا وعلى سفرين فعدة من أيام أخرى من أيام أخرى ففرض أخوك هو العدة من أيام أخرى طيب أبو مشاري شكرا لك أعود لسؤال محمد للإمارات سألكم وهذه مسألة تحصل في صلاة التراويح الذين يدخلون المسجد والإمام يصلي التراويح فاتتهم صلاة العشاء بعضهم يختلف يقول نصلي مع الجماعة التي خلف الإمام في خلف المسجد الجماعة المسجد وبعضهم يقول ندخل مع الإمام بنية العشاء الأولى أن يدخلوا مع الإمام بنية العشاء لكن لو أنهم صلوا يجوز بس ينبغي لهم أن ما يجهرون جهرا يختلف يشوش على الناس اللي يصلون ينبغي يكون جهرهم ويكونوا في زاوية بعيدة ويكون جهرهم يكفيهم لكن لو صلوا مع الإمام ونووا الفرض والإمام على نية ترويح جاز ذلك توحيد توحيدا للجماعة محمد المرات سأل الالتفات بالعين في الصلاة الالتفات اختلاس مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلاس اختلاس ونختلسه الشيطان من صلاة العبد دائما القلب يتبع العين يعني نعم. لا لفت العين يلف معها القلب، الجلب وإذا لف القلب كان ذلك على حساب الخشوع والله تعالى أذنى على الخاش إن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاش ولذلك مكروه مكروه للإنسان أن يرتفت برأسه أو يرتفت بعينه نعم. عبد الله من الجزائر سألت شيخ عبد الله أنه توظف وظيفة ودفع فيها رشوة كان محتاجا الآن هو موظف وحالة المدية السيئة يقول أنه يسأل عن الأجر الذي تقاضاه الآن من هذه الوظيفة التي حصل عليها بالرشوة ليس له بديل في هذا العمل هو من الجزائر الوظيفة الآن ما لها علاقة بالرشوة الرشوة إثمه اكتسبه في الدخول نعم وأما الراتب هو الآن قائم على العمل هل يؤدي العمل المطلوب منه إذا كان يؤديه راتب حلال أما إذا كان لا يؤديه فرات به الآن مدخول في شيء بسبب هذا عدم الأداء إن كان النصف النصف وإن كان الثلث أرباع يعني على حسب ما يفرط فيه أما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاسم الرشوة فهو اسم في الدخول ونحن نعرف أن كثيرا من الناس يتوصلون إلى الحلال بطرق نعم. بطرق محرمة. مثلاً بعض الناس الآن في البيع يبيع يبيع على بيع أخي ويشتري على شراء أخي أو يصير في ضل هذا حرام وقع في الطريق لكن بعد ذلك خلاص السلعة لمشت أنت فهذا الرجل أوقع حراما في طريقه ثم يعني زواجه صحيح مم ليش الزواد شو اسمه وظيفة صحيحة وظيفة لأن كان لي ذهني نزال للزواج بعض الناس الآن يتزوج ولكن بطريقة فيها نرمة ثم هاي يجي سؤال يقول هل والله هل... أي نعم أنا تزوجت والسبب كذا وخلاص زواجك صحيح لكن بالطريق اللي أنت وصلت إليه حرام وهذا الحرام يبقى اسم مستقل عن عن الزواج نعم أختم وليد من الكويت سألتكم شيخ عبد الله الوقت الفعلي لي سنة الفجر بعد طلوع الفجر سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن إذا طلع الفجر إجازة أداء نافلة الفجر لكن بما أن الناس في المدن الآن ما يعرفون طلع طلوع الفجر نعم فنقول الآن بأذان الفجر إذا أذن الفجر حل وقت سنة الفجر أبو عبد الله من الإمارات ربما لم يسمعنا في بداية الحلقة يسأل بالنسبة لأخذ من الحاجب إذا كان مؤذياً الحاجب إذا كان طويل سواء كان مؤذيا أو غير مؤدي يجوز الأخذ منه لكنه إذا كان مؤذي ذلك أولى يعني ذلك أولى فالمنهي عنه يا إخواني هو النمص النت أما تقصير ما طال من الحاجب فلا بأس بذلك إن شاء الله أحمد من العراق لديه اختبار يقول بشأن اختبار, اختبار أفطرته فماذا علي <تصفيق> والله هذه العبادات أمانة بين العبد وبين ربه فإن كان أخونا الله يحفظه وصل إلى حد المرض فقد جاز له الإفطار لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدت من أيام الأخرى لكن إذا لم يصل إلى حد المرض لا يجوز له أن يفطر لأن ما عنده حذر لا سفر ولا مرض نعم نعم سالث بالنسبة للشعر هل ترفعه أثناء الصلاة إلى فوق تسأل تقول هذا محرم؟ هو المنهي عنها أنها تصير مثل أثنمة البخت لأن النبي صلى الله عليه وسلم زم نساء يكون في آقل الزمان ووصفهن صلى الله عليه وسلم لأنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأثنمة البخت يعني تحط في مؤخر رأسها شيء مرتفع مثل وإن شاء الله الأخت عود ما تسوي مثل هذا طيب في منتدى الجواب الكافي تسألكم الأخت ثم وجد تقول تناولتك كرص دوائي مع ذا الفجر أو بعد انتهى هذا مباشرة هل كان صومي صحيح؟ أما بعد الأذان فصومك غير صحيح وأما في أثناء الأذان فلا بأس إن شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة نبي داود أرسد إن أو أرسد الصحابة إلى أنه إذا أذن مؤذن وفي يدك إن أن تشرب شيء ماذا فعلت؟ المقصود إنه يعني يجوز خلال الأذان لكن بعد الأذان لا يجوز. نعم. تقول صليت في المسجد النبوي المغرب مع ليمه وبعد أن صليت العشاء جمعا وقصرا سافرت ورجعت لبلدي بلدي فارسلت العشاء بهذه الصورة صحيحة أو ماذا علي؟ صحيحة ولا بأس بذلك لأنك مسافر في المدينة ليست بلدك. أنت قلت ثم رجعت إلى بلدي دميل على أنك في مسافرة والمسافرة يجوز له الجمع والقصر أحد الأخوات هنا تقولنا في حيرا من أمريكا تمنى توضيح الفتو في ذلك منذ ما يقارب السنتين تنزل كدر يوميا قبل العذر الشرعي وغالبا ما تنزل في اليوم الأول تظهر في اليوم الثاني في اليوم الثالث تنزل ينزل الشرعي العذر الشرعي بين يظهر العلم عن المبدأ أن العذر ما بين خمسة إلى سبعة أحيانا تكون خمسة أيام مع يومين قدرة وأحيانا تكون ستة أو سبعة مع يومين كدرا. أعلم أن اليوم السادس والسابع ظهر نفاذ من الدواء. أنا في حيرة. هل أصلي وأصوم في يومي الكدرا أم هي من الحقيقة يجب الصوم والصلاة؟ والله هذه مثل الأمور ذي المفروض أنها تراجع الخبيرة الطبية. نعم. لأن هذه الاضطرابات في الغالب في الهرمونات نتيجة إما علاج أو لا أو شيء من هذه الأمور. فمراجعة الطبيبة هي الحاسم في ذلك. والله تعالى أرشدنا إلى أن نستعين بالخضراء قال فاسأل به خبيرا أنا أقول لها أختي تسأل الطبيبة المختصة لعلها إذا شرحت لها تعرف ظروف ظروفها فلتبين لها ما هو الحيض وما هو الاستحابة وما هي الكدرة التي لها دقلا بالحيض والتي تكون في وسطه وما هي الكدرة التي ليس لها ودقل في الحياة والتي تكون من قطعة عنه كل هذا إن شاء الله ستجده عند الطبيب وأنا أنصح الأخوات وما أكثر ما مشاكلهن في هذه الأياب مع العادة خصوصا أن هذه يعني أصبح الحريم الآن كثيرا منها تتناول أشياء تغير طبيعتها من الأشياء فيقرأ عليها مثل هذا التغيير وكذلك الأشياء النفسية التي تؤثر عند كثير من النساء فأنفع ما يكون أن تعرف المرأة طبيبة ثقة تسألها وتستفيد منها الأختين تقول سؤال آخر تقول قمت بأداء العمر وأنا حائط ليس جاهلا بالحكم ولكن حياء من أهلي وبعدها تقريبا بشهر قمت بأداء عمر ثانية هل علي شيء؟ لم تذكرنا متزوجة وغير متزوجة؟ حرام على الأخت لأنه المفروض أن المسلم يستحي من ربه أكثر مما يستحيه من أهله كيف تروح تتعبد الآن؟ حتى الآن بعض العلماء مثل بعض السالة الحنبية يقولون أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في الصلاة استمر ويصلي خشية من الناس يكفر, يكفر. ماذا لماذا؟ لأنه يخشى الناس ولا يخشى الله قال يقول لك أن يقول لبناتنا وأخواتنا يعني لا يجوز أبداً أن الواحدات تخشى أهلاً وتستحي منهم أكثر من ما تستحي من الله وأقول أيضاً للامهات وللآباء تحدثوا مع البنات قبل تروحوا للعمرة ترى يدير حير وترا هذه قبعة النساء والواحدة إذا جت لا تورطنا نروح ونرجع نرجع ثاني إيه نعم نروح تتحبسهم معن الحديث من يعني صراحة وهذا يعني من أوجب الواجبات على الأم أنها تثقف بناتها لأمور الدينية عندنا يا شيخ الآن مشاكل في إدارة الإفتاء مشاكل لا تصدقها يعني ناس يجون ويروحون لبلدهم ويعودون يرجعون امرأة تسوي مثل اختنادي ثم انت عقد ثم نقول له عقد زواج والزوادي سباطل والمرأة سجي تبولده والدينهم بعدين يشي تسوي وابوها لو تروح تقول جدد العقل وابوها مهبراضين على زوجها مع الجدد يعني مشاكل مش عظيمة جدا والسبب هذه المعصية اللي هي إن النّاس الإنسان أو المرأة تستحي من الناس ولا تستحي من الله من الله. طيب. شكرا لكم شيخ عبدالله على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا طيب. لكم شيخ عبدالله. وأنا أشكرك وأشكر جميع الإخوة المشاهدين وأخوات المشاهدات وأسأل الله تعالى أن نلتقي وإياهم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم مسادي الكرام بينما كنتم على متابعة في برنامجكم الجواب الكافي سعدنا في هذا اليوم بعودة صاحب الفضيلة ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عروهية كبار لعنما عبو اللجنة الدائمة الإرتاء والذي نسعد به بمشيئة الله تعالى غدا ضيفا معنا في الجواب الكافي وقبل ساعة من الآن لا تنسوا للصائم عند فطره دعوته لا ترد لا تنسوا تدولي أنفسكم ووالديكم وإخوانكم وأزواجكم وأذنائكم ولكل من تحبون بالتوفيق والسداد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته